بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدّى وما عليك ألا يزكّى وأما من جاءك يصعب وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره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 ثم أماته فأقذره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فاليَذْبُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبْبَنَا الْمَاءُ صَبْبًا ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنما وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 124. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة 126. ترهقها قترة 127. هم الكفرة الفجرة